هذه هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعده أيها الإخوة الكرام الأحباب فلقاءنا الليلة بأمن الله عز وجل هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة المباركة التي عنونت لها كما تعلمون بعنوان فبهداه مقتدل أنا وهي الكلام عن قد العزم من الرسل وإن يسر الله جل وعلا نتمم بقية الكلام عن الأنبياء إن أمد الله جل وعلا في آجالنا وأعمارنا ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاقتداء والاقتداء بهؤلاء الكرام إنه نعم المولى ونعم النصير وكان لقاؤنا في اللقاء الماضي حول قصة نبي نوح وكما اتفقت معكم أنني لن أذكر لكم القصة ب. بما يسمونها الحق الفنية إنما سأذكر لكم الكصة لأستخلص منها وأستخلص منها الفوائد التي أمرنا الله جل وعلا أن نقتدي بها وأن نسير على طريقتها وعلى هداها وأسعر الله تعالى أن يعيننا أن يقم على ذلك فلقاءنا الليلة بأمر الله عز وجل مع هذا اللقاء الثاني في هذه السلفلة ألا هو الكلام عن نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم هو الثاني من أولي العزم الرسل نبي الله إبراهيم هو الثاني من أولي العجن رسل وهو أبو الأنبياء إذ أن الله جل وعلا بكرمه أخرج بقية أو معظم الأنبياء من سلالة نبي الله إبراهيم فسلالة إبراهيم تنقسم إلى قسمين إسماعيل, إسماعيل وإسحاق أخرج الله جل وعلا من إسحاق يعقوب كما بشر الله جل وعلا بذلك إبراهيم بشرناه بإصحاق ومن وراء إصحاق يعقوب ويعقوب هذا هو إسرائيل وبقية الأنبياء من بني إسرائيل أي هم الأسباط من بني إسرائيل من بني نبي الله يعقوب الذين خرج منهم بقية الأنبياء كسليمان وداود إلى أن انتهت هذه السلسلة بنبي الله إيسا بن ماريو والخط الثاني الذي خرج من نبينا إبراهيم وهو إسماعيل الذي خرجت منه السلالات إلى أن وصلت إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فنبي الله إبراهيم هو أبو الأنبياء والحقيقة في البداية أنني أحب جدا نبي الله إبراهيم وينبغي عليك ذلك ينبغي أن تحب نبي الله إبراهيم إذ أن الله جل وعلا أحده نبي الله إبراهيم نبي تكلم الله جل وعلا عن قصته في كثير من سور القرآن وسمى الله جل وعلا سورة باسمه سورة إبراهيم وذكر الله جل وعلا اسم نبي الله إبراهيم في القرآن ما يقارب تسعة وتسعين مرة لأن نبي الله إبراهيم نبي عظيم جليل يكفي أنه الخليف فنبي الله إبراهيم هو المصطفى من قل الحجم من الرسل مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن كما تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا محمد هو الذي اصطفاه الله جل وعلا على سائر العالمين لكن هذه سلطلة الإصطفاء الذهبية اصطفاء الأنبياء من الناس والرسل من الأنبياء وأعلى عزم من الرسل والخليلان من أعلى العز والخليل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الأنبياء والمرسلين وأعلى العزم وجميع أهل الأرض قاطبتا نسأل الله تعالى أن يجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة نبي الله إبراهيم سأتحدث معكم في هذه القصة المباركة في نقاط معدودة لعلنا أن نستفيد منها وأن نأخذ منها الدروس والعبر النقطة الأولى ألا وهي إبراهيم الخليج ثانيا وإبراهيم الذي وسه ثالثا كرم إبراهيم رابعا إبراهيم أمة خامسا إبراهيم على الفطرة سادسا دعوة إبراهيم لقومه سابعا ابتلاء نبي الله إبراهيم ثامنا إبراهيم البار إبراهيم البار تاسعا إبراهيم في الجنة إبراهيم في الجنة نسأل الله تعالى أن يجمعنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة والحقيقة الموضوع طويل فأنا بحاجة إلى أن أتكلم سريعا وأحاول أن أختصر اختصارا لعل الله جل وعلا أن لا يجعله مخلا وأن يصل هذا الكلام إلى قلوبكم وإلى أذهانكم ونسأل الله تعالى أن يسر عمرنا وأموركم فاللهم لا سأل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أولا إبراهيم الخليل الله جل وعلا أحب نبي الله إبراهيم الله جل وعلا أحب نبي الله إبراهيم كما قال ابن القيم رحمه وتعالى أن الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وهذا كرم من الله جل وعلا على نبيه إبراهيم لأن إبراهيم كان بفضل الله جل وعلا وبكرم الله جل وعلا يفعل كل ما أمره الله جل وعلا وإن كان على نفسه. كما سات معنى كيف أن إبراهيم وفى لله جل وعلا لأجل ذلك؟ فإن الله جل وعلا اتقذه خليلا وأحبه الله جل وعلا واتقذ الله إبراهيم خليلا فالله جل وعلا أحب نبي الله إبراهيم النبي عليه الصلاة والسلام من تشجية النبي إبراهيم لما دخل رجل من الناس كما في صعر المسلم الحديث عناس المالك دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية الراجل بيقوله مين؟ النبي عليه الصلاة والمحمد يا خير البرية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم ذاك إبراهيم نحن نعلم جميعا يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير البريا لكن النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كما قال بعض العلم قال ذلك أو قال قال بعض أهل التأويل أو أهل شرح الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد فكان في بالبداية نبي الله إبراهيم هو خليل الله وهو المعروف الذي اتفق عليه اليهود والنصارى والمسلمون نبي الله إبراهيم كان محبوبا لله جل وعلا لدرجة أن اليهود والنصارى كانوا يتمنون أن يكون إبراهيم منهم لكن الله جل على بر إبراهيم من هؤلاء وقالت كما قال الله جل وعلا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فذكر الله جل وعلا أن إبراهيم كان على الإسلام وانظر أيها الحبيب لتعلم لماذا اصطفى الله إبراهيم لماذا اتفقد الله إبراهيم خليله؟ قال تعال له إذ قال له ربه أسلم قال أسلم أرثو مش تلعسم ولا استنى طب الإسلام عبر عن إيه طب وصف لإسلام الأول طب كلمني لا لا لا وهذا أول نفس إذا وجدت أمرا من أوامر الله أو أمرا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام أسلم خلاص أسلم يا رب تعال صلي حاضر رب الله أكبر هذا يا رب أبل ما تقول له الله أكبر أكون موجود يا رب فأول درس تتعلمه من نبينا إبراهيم هو الإسلام لله جل وعلا ومعنى الإسلام غير الاستسلام إذ قال له ربه أسلم هذا سستسلم إذ قال له ربه أسلم لما نمسك مسادة سعادة الطهر واحد قال له إيه استسلم سيستسلم رغم عنه وهو كارث أما الإسلام فهو الاستسلام طواعية بطمأنينة وراحة وسعادة هو ده معنى الإسلام غير التسام الإسلام أن تزعن لله جل وعلا أن تخضع لله جل وعلا أن تستسلم لله جل وعلا ولكن ما كل هذا الحب والسعادة والطمئنة والراحة والفرح أنك عبد لله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا الله جل وعلا أحب نبيه الله إبراهيم حين قال الله جل وعلا إني جاعلك للناس إماما إِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ إماما قالوا من ذريتي قال لا لَيْنَا عَدِ الظَّالِمِينَ فبعا إبراهيم أن يجعله الله جل وعلا إمامًا لأنه صبر ولأنه كان على يقين كما توأتي معنا فالبلاء الذي تعرض له نبيل إبراهيم تحقق من ورائه صبر إبراهيم الذي علمه الله جل وعلا هذا الصبر أن يقيم الله جل وعلا أراه ملكوت السماوات والأرض ليكون منه المُقِرين وهذه الإمامة في الدين تتحقق تتحقق بهذين أمرين كما قال الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما لما صبروا وكانوا بأياتنا يخنون فإبراهيم كان مُقِيناً في الله جل وعلا كما سات معنا في فطرتي مع النبي إبراهيم وأبراهيم كان صابرا على البلاء الذي تعرض له في نفسه وأهل وفي الدنيا كلها فاتقد الله إبراهيم خليلا قال الله جل وعلا ثم أوقحين إليك، وهذا من كرم الله عليه رحمه. ثم أوقحين إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فالله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا وأمر أمّة النبي جميعا أن يكونوا أتباع نبي إبراهيم خليل إبراهيم، فنحن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره الله تعالى أن يستغفر. أن يفتخر أنه على الإسلام وعلى الفطه الذي عليها نبي الله إبراهيم قال تعالى قل عن النبي عليه السلام قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من وشكين فهذا شرف لنبينا إبراهيم أن يسير وراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الحنيفية للسمحة حتى أنك تقول كل صباح تعلنها لله جل وعلا كل صباح أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين الله جل وعلا من حبه النبي لإبراهيم لأنه كان يوفي لله جل وعلا بكل ما أمره لما دعا إبراهيم ربه دعوة استجاب الله جل وعلا له قال الله جل وعلا قال الله جل وعلا رفعا لذكر نبي الله إبراهيم لتعلم كيف استجاب الله جل وعلا دعاه ووهبنا له إسحاق ويعكوب نافلة ووهبنا له إسحاق ويعكوب نافلة وقال تعالى ووهبنا له إسحاق ويعكوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين فمن حب الله جل وعلا لنبي الله إبراهيم أن استجاب الله جل وعلا دعاء وكما سيظهر معنى كيف استجاب الله جل وعلا لدعاء النبي يعره أن إبراهيم كان يتقدم لله جل وعلا أولا بطافة ثم يدعو الله جل وعلا يتقدم نبي الله إبراهيم بطافة ثم يدعو الله جل وعلا بعد ذلك ليستجيب الله جل وعلا دعاءه وسيظهر ذلك في quoted بناء الكعبة لنبي الله إبراهيم الله جل وعلا من حبه لنبيه الله إبراهيم أن رفع ذكره بدعوة نبي الله إبراهيم كما قال تعالى عن النبي لا إبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين أي يا رب اجعل الناس يذكروني بالصدق وبالكلام الطيب إلى يوم يبعثون فإلى الآن. إلى الآن اليهود الذين حرفوا كتبهم الذين قتلوا الأنبياء وسبوا الأنبياء لا يستطيعون أبدا إلا أن يذكروا نبي الله إبراهيم بالخير وكذلك النصارى والمسلمون قبل ذلك أولى بإبراهيم يذكرون несколько نبي الله إبراهيم فمن إبرا... رفع رفع ذكر إبراهيم بأمر رب العالمين أنك في كل صلاة تتشهد ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فانظر كيف تذكر أنت اسم نبي الله إبراهيم في صلاتك وفي حياتك وفي حركاتك وزقناتك ذلك لأن الله جل وعلا استخذ إبراهيم قليلا أقول لك الله جل وعلا لم يتخذ إبراهيم قليلا اعتباطه بل الله أعلم حيث يجعل رسالته الله جل وعلا لن يتغذك حبيبا لن يحبك الله جل وعلا، ولن يصطفيك الله جل وعلا ولن يقبلك الله جل وعلا ولن يرفعك الله جل وعلا إلا إذا كنت أهلا لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حب عمدنا نادى جبريل إنه أحب فليلا فأحبه فحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السموات إن الله يحب فليلا فيحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض والحديث رواه البخاري ومسلم بما صحان النبي عليه الصلاة والسلام وعلى النقيد وإن الله إذا أبغض عبدا ناذى جبريل إني أبغض فلا نم فأبغض فيبغض جبريل ثم ينادي جبريل في آل السماء إن الله يبغض فلا نم ثم يوضع له البغضاء في الأرض فلو قطعت الله جل وعلا ووفيت لله جل وعلا بما أمرك سيحبك الله جل وعلا وسيحبب فيك كما يقال طوب الأرض نعم والله طوب الأرض سيحبك ذرات الرمال ستحبك الأرض والسماء ستحبك لو أنك مد ستفكيك السماء وستفكيك الأرض كما قال العلم عن المجرمين فيما قاله رب العالمين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال على التفسير إذا كانت السماء لا تبكي على العاصين فإنه من باب أولى أن تبكي السماء على فراق الطائعين لو أنك طائع ستحبك الأرض التي تجلس وأنت عليها الآن في بيت الله فلو طارقتها ستبكي الأرض على فراق، فالارض عندها وفاء لك. إذا فرقتها، إذا فرقتها، البلد التي تعبد الله جل وعلا فيها، ستبكيك البلد وستبكيك سماءها. فين فلان اللي كان بيصلي؟ فين فلان اللي كان بيقوم الليل؟ فين فلان اللي كان بيطيع الله؟ فين فلان اللي, في اللي كان بيمشي على الأرض إلى الطاعات وإلى قضاء حواجز المسلمين؟ ستبكيك الأرض والسماء إذا أحبك الله جل وعلا سيحبك الملائكة ستحبك الملائكة حتى الملائكة الذين هم على أكتاف العاصي فيجعلون المهابة لك في قلوب العاصي شرع مش النبع عليه السلام قال يحبه جبريل ثم ينادي جبريل انه راحبه في الانه فيحبه فيحبه قاله السباق يعني كل الملائكة يحبك طب ما فيه عاصي على أكتافه الملائكة يحبه البرق. الملائكة اللي هم واقفين على كتف بوش وشارون يحبوه فيجعلوا في قلب هؤلاء الكافرين والمسلكين مهابة الملائكة اللي هم على أكتاب المجرمين أو المطاق الدم مجرم الملائكة بتحبك تخوف منك تخوف منك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من قد لهم ولا من خالفهم حتى يأتي وهم على ذلك والنبي عليه وسلم يقول نصرت بالرؤم مسيرة شافر فالله جل وعلا يجعل في قلوب العاصين مهابة منك وإن عصت الأمة ربها فقدت محبة ربها إن عصت الأمة ربها فقدت محبة ربها وفقدت محبة الملائكة فلزعت المهابة من قلوب الأعداء تجاه هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معروف حديث ثوبان في مسجد أحمد السنين عبدالبي بأستاذ الصحاة الألباني وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِيكُمُ الْمَهَابَةَ منكم ولا وليقذفني في كلوبكم الوهن أحبت الأمة غير الله فان studied فلم يحبها الله إلا من رحم الله فنزع الله جل وعلا المهابة من كلوب أعدائها لأن الملائكة كذلك لم تحب هؤلاء إبراهيم أحبه الله جل وعلا ومن حب الله جل وعلا إبراهيم أنه أراد أن يمتعه أراد أن يسعده أجاب الله جل وعلا دعائه من حب الله جل وعلا من إبراهيم أنه قال وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ من الْمُوْخِنِينَ عارف ربك لما أحب النبي عليه السلام النبي تعرض للألم تعرض للأذى ماتت زوجته خديجة مات عم أبو طالب أوذي من كريش أفد الإيذاء في عام الحزن المعروف بعد عام الحزن أكرم الله النبي به بلحظ أن يصبح مع رجل يتفسح النبي راح يتفسح إما كنت عمان يجيلك واحد صاحب يقولك إيه تعمى في الصحب شوية يمكن تلقي أفرار كان نسفر مش عارف فين وقت إنما ولله مثلا أعلى الله جل وعلا ليطيب خاطر النبي عليه السلام وليسعل النبي عليه السلام أخده في رحلة ليست أرضية إنما رحلة إلى السماء العلى رحلة ليرى صدرة المنتهى رحلة ليدخل الجنة رحلة ليكلم الله جل وعلا قال الله جل وعلا سبحان الذي أسرى بحبته ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لماذا؟ لنريه من آياتنا إنه هو سماع بصير تعالى رسول الله ليعيك الله من آياته لكي تسعد وتطمئن فإن أحبك الله جل وعلا وإن أكرمك الله جل وعلا اتخذك قليلا أو أحبك الله جل وعلا وسر عنه بما يريك حتى وإن كان في الرؤيا. مقرنح يكون تعبان. زي ما يقولنا اللي بيصووا البلاء، اللي بيصنوا، اللي بيضربوا، اللي بيؤذوا من أهداه الله جل وعلا ينام في الرؤيا. يقول لك الأم شفت النبي عليه الصلاة صلاة. رأى النبي عليه الصلاة. والله يا يقولنا وأنا أحكي لكم واقع عملياً. شلي يا لكذبين الناس أنه إذا بتولي تأشد البلاء. وكنت ثابتا أمام الله جل وعلا أحبك الله جل وعلا. وأراك النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أو أراك شيئا يطيب الله به خاطرك لازم كده اتعلم لو أنت تهبت وزيد صبرت لازم ربنا نشيبك سبحانه وتعالى لن يترفك لن يخذل الله جل وعلا عبدك بل إن الله جل وعلا كريم سيطيب خاطرك بالليل بالنهار بيشرح الصدق بيسعاد النفس تشوف النبي عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا فعل هذا مع نبي له في إرهيم قال له ايه هم أسوك هم ضربوك هم تعبوك خلاص تعال لما فرقك تعال لما فرحت تعال لما سعدك وإله المسعد على وكذلك نري إبراهيم ملاكوت السماوات الأرض شوف ايه الإسراء لنريه من آتنا وكذلك نري إبراهيم ملاكوت السماوات الأرض وليكون من الموكنين ربنا قال له بص أعلمك التوحيد وكذلك الله جل وعلا علم إبراهيم الفطرة وأخذ بقلب إبراهيم لي وسيده قال له بص تعالى مفرّجك أنا بحي الموت الزاد هو سيد إبراهيم أعرف أن ربنا بحي الموت يقين حين قال إبراهيم ربي أرني كيف تحي الموت ما ليش ربي أرني أنك تحي الموت هو عارف أن ربنا بحي الموت أعرف ممكن من كده إنما إيه هو أرد أن يتحول من علم اليقين إلى عين اليقين هو ممكن ممكن بالعلم الذي أعلمه الله جل على إياه أن الله يحيي الموتى لكنه قال يا رب أنا عاوز أشوف بعيني قالني كيف إزاي أدامي قالني كيف تحيي الموتى فأتعده الله جل على بهذا المنظر قال فخذ أربعة من الطير شوف الله يا ربنا بيطيب خطره بيفرحه رحلة على أخر في السحرة تتفس حناك خذ معاك كم طير عشر طير ولا حاجة خذ أربعة من الطير خذ أربعة من الطير فاصرهن إليك أطع الروس وحين الروس معك وخذ الأسان أطع الريش وأطع اللحم واخلطه ببعضه فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن يأتينك سعيا شوف المنظر العزة غير المنظر ربنا ما قالوش هيقولك طيرين ده هيقولك إيه طب يعني ماشيين قدامك سقي الحمامه كده اللي هي اصلا بتطير اللي انت قطعتها وخلطتها زي ما يكون في الخلاط وبعدين بكل جبل حطيت شويه هنا وشويه هنا وشويه هنا, هنا وزعتهوم على عشرين جبل وبعدين وقفت في مكانك شوف انت المنظر الحلو ده منظر ده سحر بقى ده ولا ايه انت عارف ان السحر بيجي في التلفزيونات ما لا ده مش سحر ده يقين ده حقيقه ده واقع استنى بقى خلي راس قدامك هيجيلك ماشيين كل واحده تيجي قدام راسها وتركب بحول الله جل وعلا فسري عن إبراهيم كل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزء ثم دعوهن يأتينا كسايا واعلم أن الله عزي الحكيم فالله جل وعلا أحب نبي الله إبراهيم فهل يحبك الله هل يحبك الله فاكرين قضى من عنونه هل يحبك الله لو أنسألتك هل يحبك الله تقول لي والله بيحبك والله بيحبك والله العظيم ربنا بيحبك ويا ريت تسمع انا قلت ليه ربنا بيحبك ليه ربنا بيحبك لا تضيق، فترك اكرمك نذلك غر ولا لك لانه يريدك والله يريد ان يتوب عليكم فالله يحبك لكن المسجدة انك تحب انت ربنا فمحبة الله لتذبق محبتك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يفتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من يحب الأول الله جل وعلا يحبك يحبهم ويحبونه أذلتنا على المؤمنين أعزتنا على الكافرين يشاهدون في سبيله ولا يخافون لوم تلائم فاللهم ارزقنا محبتك ثانيا ثانيا الذي كتبه الله يبثيه وإبراهيم الذي وفى وإبراهيم الذي وفى بما وفى إبراهيم عمل إيه يعني ربنا قال له إذا ما تنت عليه أنت عملت وفيته يعني أعطيته وافيا يعني كاملا بل خيرا مما طلب منك الله كما قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعونه أحسن يعني أحسن حاجة عملها إبراهيم فالله جل وعلا أمره بأوامر كثيرة فوفى إبراهيم لله جل وعلا أول أمر أمر الله به إبراهيم أن قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثاني أمر أمر الله جل وعلا به إبراهيم أن أمره أن يختتن أمره أن يختتن يعني ما كانش يختتن وهو عنده 8 سنة وبعض الرويات 120 سنة 120 سنة سيد прин Perlman ماته وعنده 13 سنة قصرين 200 سنة في صحيح البُكَارِي من حديث ابن رايه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختفن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة وفي رواية بعد أن أسد عليه ثمانين سنة قال ابن كثير ربما زاد على الثمانين كما في بعض روايات أن إبراهيم اختفن هو ابن مئة وعشرين سنة أي بعد أن تخطى الثمانين اختفن ذي الله إبراهيم بالقدوم بالقدوم أمره الله جلعلا جل باختان ومع ذلك حفظ عورته فلم يختم إلا نفسه أمرًا من الله جل وعلا توّف لله جل وعلا بأمره. قال تعالى وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه فأتمه ربنا آل عمر عامل بن الكعبة قال ابن الكعبة بنىها قال له التزم التزم قال له سيبت سبته قال له هاجر هذا قال له حط من الأيسر حط من الأفخاذ ألا بصوا في السماوات بصوا في السماوات أي أمر أمره الله جل وعلا إبراهيم فعله بل لما أخذ إبراهيم زوجته التي أحبها مع ابنه الذي طال صبره للوصول إليه أو لرزق الله جل وعلا لفعه ابنه إسمحيه خده ورح للأرض المقدسة إلى الأرض المحرمة اللي كانت لسه في أرض فاران فت لسه صحراء وصل هناك ربنا قال له سيب ابنك إن أنت بنحبه في الصحراء ويمشي لا عوز، في الصحراء زي ما خدنا زي ما هيجي معانا في سليمان له موسى إن ربنا يؤمر أو يوحي الأم موسى فإذا خفت عليه صارقه في اليمن أنت خايفة عليه؟ ارميه في البحر فربنا بيقول لسيدنا رايم سيب إبني في الصحراء صحراء ما عزت مياه عزت مياه وطبعا فيش ويدق ويسيب زوجته وإبني في الصحراء ويمشي وقعد سيدنا رايم كما قالوا يمشي بالبراد. يعني يمتغل سريعا سبها هناك في الصحراء وعد التضوّة كما لا يخفى عليكمarsi Belsbac محتى معنا سبها في الصحراء فتعلقت به يا إبراهيم إلي وامان أنتغلونا يا إحلين في الصحراء تمشي ايه القائل ده فمرضت علينا جانت وراها وتعلّقت به يا إبراهيم إلى ما نتغلونا لم يرد عليه إلى ما ننتغلونا لم يرد عليه إلى أن قالت يا إبراهيم الله أمرك بهذا هو قال لك ربينا قال لك قال اللهم نعم قالت إذا لن يضيعنا الله إذا لن يضيعنا الله فوفى إبراهيم وكما سأتمعنا أيضا في ابتلاء العظيم أو كما قال تعالى البلاء المبين حين أمره الله جل وعلا أن يقتل ابنه إسماعيل فوضعه للذبح ووفى إبراهيم صلى الله عليه وسلم بما أمره الله جل وعلا فأراد له ابنه إسماعيل الحبيب إلى قلبه الذي رزقه الله جل وعلا إياه بعدما زاد على 84 سنة 84 سنة نسب عيد زقته عقيم وهو خلاص معدش يظن أن يرزق بالولد فلما أعطاه الله جل وعلا ولد قال له البحو إلى حاضر له البحو لا ما إيش البحو هو ربنا من قال له البحو رب رؤيا باك رؤيا انه بنت حبه ومع ذلك وفى إبراهيم لله جل وعلا انت هل لما أمرك الله جل وعلا بأمر تعرف تقول تعرف تقول أنا حافظت على أمر واحد أمر واحد من أوامر ده جل وعلا منذ خلقني الله للآن أمرك الله بالصدق تعرف تقول لي إن انت صادق مجزيب شو المرة بحياتك أمرك الله بالخجوع بالصلاة تعرف تقول انك كل الصلوات خشحة فيها أمرك الله جل وعلا بالرواية. تعرف تقولي أنت بار بالرواية في حياتك. عملتي كأرسول صاع واحد، صاع واحد. ولا حتى استغفار. عملت نفسك ورد من استغفر كل يوم مرت. تعرف تقول تقولي أنت تقولي يوم من الاستغفار لا مرت. ما عدت عليك؟ هل وفيت بما أخذته على نفسك أو أخذه الله جل وعلا عليه طوال حياتك؟ ربنا بين يديك الله أكبر. ما فيش ولا مرة. صبت نعيم وصلتي حتى تعلم أننا مقصرون جميعا في جنب الله. فإذا قال الله سلو عليك أسلم تسلم اعمل تعمل صلي صلي كان فيه إخوة جئين من فرنسا أربعة زرون إخوة مصريين زروا فرنسا قولوا دخلنا لك شغيئنا بحاجة غريبة جئة لما نزلنا فرنسا بينا نروح نصلي الظهر الظهر نروح المسجد عشان نجاهد عشان ندعو الناس إلى الله نروح قبل الأجانب بحشر دقائق نروح نلاقي المسجد مثلا خمس ست دوار في قلحة الكفر في فرنسا اللي بيسموها أرض المدنية والحضارة الحديثة في فرنسا في باريس بقول ندخل المسجد أربع حلما سيك دوار نلاقي الناس الفرنسيين وده وقت الظهيرة ووقت الزرو ووقت السيغل بتاعهم نلاقي المسجد مليام بالفرنسيين قبل الصلاة قبل الأدان بنص ساعة فأقول لفت نظرنا فسألناهم انتوا تجوا دلي ليه ما تجيش على الأدان ليه قال لهم الأذان للغفلان أما نحن فلا نغفر عن الله ده ادوروا بينا ساعه كده. الساعه 1 خلاص مستني الساعه واحدة؟ ما انت عم مستني اذان يقول لك تعالى لا اروح استني ربنا يا اخي يا اخي اتكسف ما انت سمعت الكسف ده ايام الجهريه لما كان بيبقى في بينك وبين الواحده واحد ميعاد وتقول لك ابعدنا ساعتها بتقعد ساعه جامده 4 1 4 انا مش قصدي كده بس يعني على الاقل هتروح تستنى الاول تنزل الكزنه اللي انت هتقعد فيه وتقول لي يا خلي بالك شوف لي حتة هادية وبعدني عن المتاع وبعدين ما تشغلنيش كوباية في الاول وخلاص ولو واحد جيش جلني يبعد عني وانا هروائك ما تقلقش صح توقف بدري توقف ربك ولله ما سأعلم إدك موعد تعالى في المسجد تعالى في المسجد جهز المكان اكنس المسجد اقعد في المسجد الجهز اعمل تدريبات الاحماء القلبية هارف اللعب لما ينزل أرض الملعب من غنة ما ما يشخن يحصل له ايه شد عظري شد عظري برضو انت كده لو نزلت المسجد من غنة تتدرب تدريبات الإحماء القلبية تخش الصلح على طول ما انت جاء على الاخرامة على طول اول ممكن تخمض الصلح من زل دجاري راحت عن الكراجعة دخلت اللعبا راحت تلحق الراجعة خلاص اول ما دخلت دخلت على الصلح على طول دون تدريبات قلبية يحصل لك شد قلبي ليه, عارف ليه؟ الشيطان وقفتك عالباب مستنيك وانت جاي مستعجل يخطف قلبك قبل تدخل تدخل غير قلب تقول الله تقبر وانت قلبك فين استرخطفه برا استرخطفه ويفكره بقى في المال وفي التجارة وفي العيال وفي الكلية وفي ال... وفي البيت وفي الكورنيش وفي المحمول كل حاجة ده حتى لو خطفت انت قلبك منه هيخش يقول لك لا حط قلبك على عالارض فكر في المخيط وفي السجاد والخط ده ده في فين وطالع فين واحنا في فين طبعا بالسجادات ديت لو مسكت الخط مش هتوصل لنهايته هادي هنا ولح من هنا ولف من هنا نهايته هتوصل لنهايته بعد ما تخلص الصلاه فلازم تيجي المسجد تيجي المسجد في البدايه تيجي تعمل تدريبات التحمل القلبية توفي لله جل وعلا قال لك تعالى اذان الظهر لا يا رب بل هتبع أحسن من جدة الذين يستعون طالب هتبعون أحسن أبدا الظهر في أعطي فتري جاربك ليعطيك الله جل وعلا الأجر الذي بشرك به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أدنكم على ما يبحث الله بخطايا ويرفع من الدرجات فحجص المسلم كل بلى رسول الله قال إسباغ الوضوء على على المكانه وكفت الخطأ المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة والبشرة التي بشرك بها النبي عليه الصلاة كما في الصيحين من حديث أبي رير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل أضل إلا ظله وعد النبي صلى الله عليه وسلم منهم ورجل قلبه معلق من النساج مش داخل سيب قلبك بر المسجد لا دا انت وانت أصلا بر المسجد قلبك فين في حد يعيش بدون قلب حد يعرف يعيش بدون قلب مستحيل فانت بر المسجد كأنك ميت عارف السمك لما تخرج من مية توقيت قلب كده لغاية لما تروح الماء تانيش او ما في ماء تعمل ايه تجنج برضو انت كده قلبك سيبه المزجد جسدك بره المزجد مش حسب الحياة نفسك اللحظة اللي يجي فيها الأدام جرش على بيت الله تخش يتصل الجسد بالقلب الذي تركته هناك فترجع اليك الحياة مرة ثانية هو ده المؤمن هو ده المؤمن قلبه معلق المزجد المؤمن ينزل يصلي الفجر قبل أدامه ليه امنوم ايه ده ثلاث ساعات نايم ما قعدت مشيت في المسجد ده انا هموت خلاص جري ينزل قبل فجر يقعد يصلي فات يقمي في المسجد وبعدين يصلي الفجر ارجع بقى مش عارف احسن المسجد هيعيط لا تروح شويه اقعد شويه اه انا اقعد, أقعد غير الشروق طب الحمد لله اقعد غير الشروق طيب خلاص مشي على الشغل 10 دقايق خلاص. قرح الشغل بقى خلاص. يجري جاي على البيت والبس. ويجري على الشغل. هو بالشغلة. تحبان. لا لا بش اهدش. معقول الشغل ست ساعات متصلة. ما قدرش. لازم في النص. اروح حصلة قلبي في المسجد. جري وهو في المسجد. معلش يستأذن من المدير. خمس دقايق بس. حصلة تحبان. ايه؟ روح المسجد. يرجع المسجد. صلات القوابين حين تربض الفصال كما فعل النبي عليه الصلاة. في وقت السنة عشره او السنة عشره الوقت اللي كلنا مشغوله بالمهاش يجي رجال هو على المسجد اللي سيبقى قلبه في هناك هو ذا الأواب يعني الرجع الرجع إلى الله الرجع إلى بيت الله إلى الله في بيته يرجع إلى بيتنا يصلي الظهر هناك ويجي على الشغل ثاني تعب تعبان الظهر امتح لست ربع ساعة لسه نص ساعة لست ساعة امتح الظهر قال لا لا لا مش استلم الظهر أجر قريش وهجر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التفجير التفجير يعني ايه؟ يعني الذهاب إلى صلاة الظهر قبل ميعاد يعني تذكر صلاة جوهر بدري صلاة الظهر وتصلي مش عاوز تبعيب خلاص الظهر مش قادر لا انا عاوز اصلي كمان صلي اربع ركعات زي الظهر يعني رب انا سيب الظهر العصر معقول اكل تشيح بمانيا لغاية عصر اصلي كمان اربع ركعات هدي العصر لا. عاوز اجل جايش اقعد استنى العصر ليه عصر النبي قال من صلى رحم الله ورجل صلى قبل عصر واربعه مش عاوز ضيع وقت استنى العصر بعد العصر مش قادر كيف هذا؟ أنا أعتب في الشغل من الصبح للظهر، لأن أقعد في من حصر المغرب من عصر المغرب، من بعد الصبح، لأن أجلس مع الناس يذكرون الله من بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس، ومن بعد صلاة الحص إلى أن تغرب الشمس، أحب ولاية من الدنيا وما فيها، أو قال أحب ولاية من كذا وكذا، لأن أقعد من عصر المغرب أو أذكر ربنا الهدوء، الطاعة، الراحة، هو الأفضلية في بيت الله، المغرب بدل، أروح بقى قال هذا في مدرس كويس، حمد لله في درس، أقعد، أسمع درس، روح على إشر، إشر العشاء ده صعبة أوش أروح من العشاء من بعد العشاء أنام في البيت صعبة ينزل يقيم الليل كما كان النبي يصنع الله جل وعلا يوقظه فيذهب النبي على سلم يتوضع ويذهب يصلي إله جل وعلا في بيته في قيام الليل هو ده المؤمن قلبه معلّف المسجد طعبان لو بره المسجد مطمئن لو دو المسجد كما قيد وإن كان حديث ضعيف حديث ضعيف أرحنا بها يا بلال الواحد من يباه يصلي يا خرج مصري اقول يا استريح لا ده انت وانت فيها استريح براها تعب ليه رجع ترجع تاني نفس رجع تاني احنا بنقول كده اللي بيخرج مصري اقول روح استريح لا ده بقولك يبقى ده اريحنا منها بيقولك يا واحد لما قدام الفردة استريح زي ما واحد سمعته والله مرة سمعته في محاضرة مرة في جامع سراي خرج برا المسجد قدام المسجد قدام المسجد, المسجد. صلاة العشاء وصل السما كده الحمد لله عملنا اللي علينا هو ربنا حاوز إبننا أكثر من كده حاوز إبننا أكثر كده بيقول على الله يا مبنون يا مبنون ده ربنا ده خارك بيته ده دليل وحيدا تكسد لله شكر ده لو رئيس لو أنت بس كده الوزير الفلاني عزمك عزمه بيته شكرا بيه ما تنساشت العمرك <تصفيق> ما تنساشت العمرك أنا أعرف رجل يقول لي شوف كل ما هابده يقول لي شوف أنا متصور مع وده لو قاف ومع شكل قصر شفحه ثم قابله قبله يقول سبحان الله يقول لي كنت بحفلة وده أمان لو عزمك في بيته ده بيت مين بيت الله هذا بيت الله الله دعاك فيه الله دعاك فيه لتطيعه فيه وليغذي قلبك بغاء القلب فيه والحمد لله الحمد لله انه جابك انه دخلك عمرك شفت مسجد عمرك شفت مسجد واحد يوقف عليه كده قبل ما تدخل يقول لك شيء ضريبة هنتفحل ربنا عشريني كل ما تدخل لا ولا عشريني ولا حاجة مع انك ممكن تروح مع ليس تروح للفرج عرباتش. متش تقف ويأذقل الليب والمئة فارق. ولو شجعت في رجل تتضرب واقف على رجل كثور الماتش. واقف على رجل كثور المتش واقف على وتزعقتش تتضرب واقف ساعة ودافع فلوس. نوص فلوس. اذا تدخل بيت الله الله جل وعلا يكرمك إذا دخلت الله يكرمك إذا دخلت بقول لك حي على الصلاة ، حي على الفلاح تعال وانا هديك الفلاح تعال وانا نجحك تعال وانا اكرمك تعال وانا اسعدك تعال وانا هديك فلوس تعال وانا هديك عيال تعال زوجة تعال قرب بس من تقرب اليه شبرا تقربت اليه تراحل من تقرب اليه تراحل تقربت اليه باح من ثاني يمشي أتيته خرولاً، أرولة؟ نعم، هيك سمينك ايه بينك وبينه ايه كريم. قول لك تعالى، عشان تعرف انه بحبك. فالخلاصة أيها الكرام أن نبي الله إبراهيم، أن نبي الله إبراهيم كان وقد وسفر الله جل وعلا بكل ما أمر الله جل وعلا. فلتكتدي من نبي الله الرحيم في ذلك بأن تكون وقيا مطيعا لله جل وعلا في كل ما أمرك الله جل وعلا به نقل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أذباء نبي الله الرحيم مع النبي العمين صلى الله عليه وسلم التالتة كرب نبي الله دي محاضرة واحدة دي محاضرة واحدة كان في محاضرة فاكرنا دامان كرب نبي الله الرحيم لخصارك في آية بس. بس علق عليها شيخنا، شيخنا، شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وأكرم الله جل وعلا نبينا إبراهيم بهذا الوصف الكريم على هو الكريم، فأول من حكم أن نبينا إبراهيم كريم هو الله جل وعلا، وكذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه أنه كريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومنصور أحمد من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم, ابن الكريم نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم فإبراهيم هو الكريم صلى الله عليه واله وسلم اتصف نبي الله ابراهيم بصفه الله جل وعلا والكرم اتصف نبي الله ابراهيم بصفه الله تعالى والكرم فاني من صفات الله تعالى صفاتي ينبغي أن تتصف بها كالرحيم ينبغي ان تتصف بالرحمه كالرؤوف كالودود كالعفو كالصتيغ كالحيي كل هذه من اسماء له وصفاته ينبغي ان تتصف بها تعلم من الله جل جلاله من صفات الله البر تتعلم البر وتتصف البر من الله جل وعلا فانت ذلك من الله جل وعلا وانظر الى نبينا ابراهيم كيف كان كريما كما قال النبي عليه السلام فيما رواه عنه اول من اضاف الضيف ابراهيم اول من اضاف الضيف ابراهيم ترى ضيوف جالوا ترى الضيوف جولوا عادهم عليه اي هسلي بقى اكرم واحد اكرم واحد فيكم اللي بقول فعلا أنا بقى يعني الكرم على صوله لما يجي له واحد صاحبه اثنين تلات اصحابه بيعزموا عليه ده لو ده بحلو تقرب لك في الكرم بتاعنا في الكرم زمان كان الكرم بتاع زمان لما يجي له واحد في بيته ما يليش عنده حاجة يقول له اتباح لك واحد من حياته مش كلام بس جدا مش كلام زيني لا ده بيقال ان النبي على السلام كان بيسمى ابن الزباحين كان نبي ابن ابن الزباحين ليه؟ الزباح الأول اللي هو مين؟ اسمحين الزباح الثاني اللي هو مين؟ عبد الله إن حبد المطالب لما حفر بقرة جمزم قال لو ربنا أكرمي واتمت حفرها هاتبح حقا من حيالك لله يعني بالكرم. بقى الكرم من حيالك إنما كرمي. مين؟ ده لك إن فيه واحد بخيل بخيل من بخله ده باسمه إيسا من بخله ان واحد من الشعراء وصفه قال إيه؟ يقتر عيسى على نفسه يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد فلو يستطيع لتقتيره تنفس من من خير واحد يعني من بخله حاوز يعني يوفر واحد انما الكرم بتاعنا بتاع زمان فسيد إبراهيم أفضل من حكم الكرم هو الله جل وعلا ويفي تعديلا في كرم نبينا إبراهيم أن الذي وصفه بالكرم وذكره بالكرم هو الله جل وعلا خلاص وصفه هد. عشان كده النبي عليه السلام لما دخل لما دخل عليه شاعر وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم الشاعر بيقول النبي عليه السلام يا محمد إنما زين وزمي شيء إنما زين وزمي شيء يعني لو مدحتك وقلت فيك شعر متح الناس قلت له لم هذا يزينك أمام الناس ولو زممتك يعني لو استبيتك واش زمتك تذم أمام الناس ويشيرك هذا الزم إن مدح زين وذم شين النبي قال له ايه ذاك الله اللي مدح زين وذم شين هو الله جل وعلا فإن مدح الله نبي الله إبراهيم بالكرم فهذا هو الذي يزين نبي الله الرهيم قال تعالى هل أتاك حديث ضيثي إبراهيم المكرمين يعني ربنا بيقول إن لدون أكرمهم من أكرمهم إيوه هو كريم جيدا إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقرره إليهم قال لدى كلون فهوج من خيفة قالوا لا تخص فبشروه بغلام عليم إن عبارة تقريبا كل جملة أو كل كل ممكن يكون فيها فايدة على أن نبي الله إبراهيم كريم ربنا يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أول حاجة إيبا أول حاجة دينا على إبراهيم إيه؟ تذكرية الله له أنه كريم إذ أن هؤلاء يكريموا من إبراهيم تاني حاجة إذ دخلوا عليه فقالوا فإيه؟ سلاما ولا سلامون؟ سلاما قال سلام الفرق اخو دا كرم اخو دا كرم هم قالوا سلام هم قالوا سلام ربنا بل بيتها وبعد بتحييتهم تحييوا بأحسن منها الكريم اللي يقول له السلام عليكم وعليكم السلام الله وبركاته والألباني حسن ومفرته الشهر كده ساعة على ما تجيكم بيت مية ترى لما نتصوف يقول لي عمي الحاني بكبرة ماء يريني شف لا إنما الكرم قرش يجيب الأكس فراغة قرش وبعد ايه مش مش والله ضخ السنة ما جيب لك في القكل. انت أنت متعش متعشي ولا بحب تام خفيف تغدد ولا نغديك تعرفين ال الناس اللي هم بتوع ال تغدد ولا نغديك تعش ترى تام خفيف لا إنما ده قرش من غير ما يحسسهم يروح يجيب الأكل ليه لأن لو قال لهم الكلام ده أو حسسهم ما يجيب الأكل يعني يتحرجوا واحد موحد فينا تروح لها البيت خد يد روح أجد حاجة, حاجة ساعة يالا الجريم شديطة هنجيبه يد روح أجد حاجة ساعة يالا لغاية سننظيفه قل له الله من الشارع قل لي ليه بقى... طب بتحني فيه بس لا الكريم من غير ما يعرفه جري جري يجيب حاجه سحويش يحطها قدامه لا ده مش جايب حاجه سحا بقى الفراغة جري وسيد ابراهيم له روغتين عشان تعرف ان معنى الروغان اللي هو السرعه والغفيه عشان ابراهيم له روغتين الروغه الثانيه هتيجي معانا في الأصنام فراغة إلى اليمين راح في خفية وبسرعة في يوم العيد حتى ابو بسرعة من غير ما يشعروا بيه هو, هو في كده الروغان هو الجري بسرعه وفي خفه فراغ الى يمين إلى أهله. مش راح للمحل صبر ماركت ولا راح لل. لا راغ إلى. يعني أهله عارفين إنه كريم. إنما يأكل شيء إلا معمين. إلا معظيم. فأهله مجهزين الأكل. يعني الأكل الكرام الضيف موجود في البيت على طول. هو مجهز كده. الكرام إن يكون الضيف أهله موجود على طول. مجهز إن الضيفي لازم يقدم له كذا. وقدم له كذا وقدم له كذا. هو ذلك صراخ إلى أهله. جاري الأهل. فجاء بعجل سمين برض كل كلمة فيها كرام فجاء من اللي جاء مش شجر يا دي اسماعيل هات لنا أكل يا لا تخيل فخير كده لما تروح انت ده ده نبي يا خنة ده خليل الله وهو بنفس اللي يقوم يخدم الضيخ اللي مش معروف تخيل كده لما تروح تزور مثلا مثلا تروح تزور الشيخ أحمد أحسان سنوحمد يعقوب زور الناس كبار دول. زور مثلا الشيخ عبد الله من الجبلين تروح مثلا تزور الأئمة الأعلام دول كبار دول بتحزورهم هو بنفسه يروح يجيب الأكل وقدموه والسيعة الآن حط في الأكل تقول لي قعد انت الشيخ الله يتهمك بالله عليك بحركت بحركاته في البيت بيشيل الأكل قدامك فمن الكرم ان صاحب البيت هو بنفسه اللي يجيب الأكل لك وقعد انجب ايه منافسك ببيت المية و... وشوية في النص وخلاص لا. ده جاب ايه حك شر الزين ده ما لومش تعافى طولهم ده هيجري ده ده لهم ايه ده؟ يعني ده بقى العجل بسرعه وطبخوه جابوا بسرعه كرم فجاء بنفسه لانه كريم بعجل ما قالش جاب بالفخدة ولا جاب مريش مرش ولا لا ليه ما ممكن زون يكون بحب الموزة والتاني يكون بيحب الريش والتالت يكون بيحب لحمه الراس يبقى يجيب الحجل كله الكرب عشان ما ياكل اللي فيسك فيه سفيه الكريم نفسه ان الضيف ياكل نفسه ان الضيف ياكل الكريم لما يروح والضيف يجي ما ياكلش عنده يزعل يزعل وعارفين لما دي واحد تاكل عند حد ما تاكلش يقول لك انت بخيل ولا ايه يعني الكريم اللي بيحب اللي الناس تروح عنده وياكل عند الناس لك عين فسيد إبراهيم راح بنفسه فراق إلى أهله فجاء يعني هو بعجل العجل كله جابه العجل كله جابه جابوا بعجله مش ناقب نهض يا ابن الم هتشف عن البحر ذي الحماس لاش إنما تيجى هني حزمة على هتبحرك قصر هذا مع الصوت يقول يا ريت راحت اللي المنخنة والموقوزة والمتردية والناطحة وماكل السبع هتنزل لي اللي اللي تعبانه أول ما الفرخة تقع من الدور الثاني يقول له هادي هادي اتباحها أنا ويعزم جرنا إيه يلا، يا الله يعزم جرنا لا ده هو بيجيب لج... للضيف أحفل ما عنده أفضل ما عنده بعجل سمين تحيي عجل اختار عجل يكون عجل متودك ويقولهم فجاء بعجل سمين وإيه فقربه إليه شوف طبعا خلي بلاك من كلمة سأس وكل دول خليك من كلمة سأس دي الوحدة تدل على المنتهى الكرم إذ دخل عليه فقالوا سلاما قال سلاما كوم كرو فراغة إلى هي فجاء لازم فقرضه قريش يعني كل ده سرعة في دقائق حطق فقرره إليه مش عليهم يصدرون ليه ليش لأن حركة الضيف في البيت هي محرجة صح لما الضيف يجي عندك ويكون مثلا عاوز يخش الخلاء مثلا بتمسك نفسه لازم يخش الخلاء ليه مقصود يتحرك في البيت فحركت الضف في البيت محرجة فعسين كده سيدنا إبراهيم ما أحرجهم شي جبله من أفل قدامهم فقربه إليه وما أكلهم لا مش كله. لا ألا تأكلون يعني كانوا بقولهم أنتوا هتفرحوني وتسعدوني بتبسطوني وتكرموني الوكلتهم ألا تأكلون لما مكلوش حصلت زعي ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة زعن لما قلوش خفنهم فألو السبب إن إحنا مالك فالسيدنا يفهم كان أستاذ الكرم كان لا ليأكل وحده بل إذا حتى إذا جاء يخرج فيبحث عن أي أحد ليطعن معه فكان نبيه إبراهيم كريما بغاية الكرم فتعلم الكرم منه ومن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم خلقا وخلقا حتى نرى السلام في مع راشي أراد أن يصف للصحابة الأنبياء فوصف النبي عليه السلام إبراهيم وكشكل دحي التلبي وصف عيسى وصف موسى فقال النبي عليه السلام أما إبراهيم فأشبه الناس به صاحبكم يعني يقصد به النبي نفسه فأشبه الناس بإبراهيم هو النبي عليه السلام أشبه به خلقا وخلقا لا أريد أن أرصيها عليكم أكثر من ذلك وإن شاء الله نتمم الحديث عن النبي عليه في اللقاء القادم وأدعى الله جل وعلا أن يبارك في أوقاتنا وأن يرزقنا لكم إطلاق وسط نجيب على هذه الأسئلة صلى الله على أن يرحم الآباءنا وما كنهم من المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها تبقى وجلها أعلن يتها وسرها أولها وأخرها اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرعنا وما علنا وما أنتعل به منا ربنا أتنه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكن عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا نستفرغ توبيخا وصل الله صلواته على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين